بسم الله الرحمن الرحيم وفطور وكتاب مسسور بيرق منشور والبيت وانساق في المرض والبحر المسجون ان عذاب ربك لا ما له من دافع يوما تمس السماء مرا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه هِنَّاءٌ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكذِبُونَ أَمْ فَسِحَ حُرٌّ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ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 فاتهين بما آساهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم كئينَ على صُور م الصَقُ فَك وَزَو وَجنهُ بحُور الن وَالولَذينَ آممَ وَ وَدَبَهُم ذُ تَهُ ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرء بما كسب رهيم وَأَم تَدنهُ بِفَكه وَلَفْن م م يَشتَهُ يتَنزَعون فيه كَسََّ لَ نع فيه وَيَفُوبُ عَلَيهِم لِمَُ لَهُ كَأََّهُم لُؤْلُ مَكْمَنُون وَأَْقَ بَلَ بَأْعوه مَا ل بَققكَسَأَذون قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقعنا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البضر فَذَلْ تَكرر فَمأَ سَبَّ لِم بِكَ بكهِ وَلَ مَ جَمون أَم يَكونَ شَاعيونَّ تَرَب بَصُ قلت ربقوا فإني معكم من المتربصين أم تأموهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاهون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 ام خلق السماوات في يوم ام بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون ام لهم سلم يستمعون فيه لیأثی مستمعہم بسلطان مبین ام له البنات ولكم البنون ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقنون بَهُمْ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ الله سبحان الله عما وإن يروا كسفاً من السماء ساخطاً يقولوا سحاب مرحوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كَيْدُهُمْ شَيْءٌ وَلَا هُمْ يَنصُرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذ بار النجوم